<تصفيق> انا عاشق والله عاشق العشيق يا انا والسهر من ليالي من ليالي انا عاشق لي والله عاشق, أنا عاشق. الضايع فكري هايم في هواك برالي عشق سهرني الليالي روحي نساني وهالي روحي نساني وهالي اسمك خطيت و ضعت بخلك منزلي واللي يسأل من هو عاد اهتف بصوت الجليل اهتف بصوت الجليل انا عاشق والله صاحب هل اسم ابنشوى شعير انا عاشق والعاشق معيب لو انا عفه صاير انا عاشق والله صاحب هل اسم ابنشوى شعير انا عاشق والعاشق معيب لو انا عفه صاير muashiq adi ishqta ya lladhi tastafsirun وصل مراحل يطلق عليها الجنون يطلق عليها الجنون مع جن شافوا عيونه مثل هن اي يو عيون من جد محمد قيل له الاكبر يكون قيل له الاكبر يكون أنا عاشق والعشك ماكو في العالم مثيله أنا عاشق والقلب شاب مثل ما تشب الفتيلة انا عاشق والعشاكته ماكو في العالم مثيلة انا عاشق والقلوب شاب مثل ما تشب الفتيلة مال بهالطبيعه شفت في وجه راهي تستحق تصد لو تطالع من بعيد ومن قريب بعيد ومن قريب لفتت عيونها غزاله وعمقك الغصن الرطيب ذا حبيبي من هو عنده مثل بقولوا لي حبي لا حبي انا عاشق كل صف clic في هه الشبال يا ناس وخصلة أنا عايشق حتها تِربّ لـي يسي عليه لها أنا عائشق كل صف � cái يا ناس وخصلة أنا عاشق حتها توـر بـي يسي عليه لّها أنا عاشق يا ناس بالمال وردة تنزل الفراشه وتسكين هل صورة نزوله لجرت يسامي هاي لجرت يسامي وتوطن يسرق قلبي واليمين واللي يحسب اعوفه هذا بدمه فاضي هذا بدمه فاضي انا عاشق والعشقته لو الاجل يذبحوني انا عاشق اهتفوا عن حب حاشة تحرفوني انا عاشق ولا شكت لون لجلة يذبحوني انا عاشق اهتفوا عن حب حاشة تحرفوني اجملك داري محبته وعنها لا يمكنت وبلوده نبتنعد انادي يا قلوب زيد الذنوب يا قلوب زيد الذنوب انا حبيتها لانه قد واصبح للشوف والذي هو المراجل لازم بحبي ذو لازم بحبي ذو ها انا عاشق نكوتي يا ناس و ها انا عاشق وبقى حتى الموت ذايف في غرام ها انا عاشق نكوتي يا ناس و ها انا عاشق وبقى حتى الموت ذايف في غرام شيك يا ناصف للشاعر السيد عدنان شرف آل طه